بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب ان حكمت اياته ثم فصلت ملذ حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم من هنا نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا ان جليل مسمى وياتي كلذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير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 وَهُوََّذ خَلَ قَّمواننتِ وَالأَرضَّ فيِي سِتَّةِ أيّ وَكَانَ عَبْشُم عَ المَ إِل يَبُل وَكُمْ أَّكُم أَحْسًَا O la in kulte مِن nekum, abru tūna min, badil mauti, la ja kulen,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 Wala in ada unal insana min a rahmatantum manazana min hu in a kafur. Vale in ada unal unama ada م السَّدْهُ لَقُولًا ذَهَبَ السَّّ آتُ عنِّي إِهُ لَفَرحُ فَخُ إِللاا الذيينَ صَبَر وَعَمِنُ الصَّالِحَنتِ أُلَ إِنْكَ لَهُم مفِرَتُ فَلَعَلَّ كَتَانِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قُلْ فَاتَّبِعُوا مِعْشَرَ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لكم وَأَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كانَانَ يُنيدُ الحَيَةَ الدُّن يياَا وَزينََتَهَانُوفّ إلَيْهِم أَعمالَهُم فيِيهَا نَُفّ إلَيهِمْ أَعْمالَهُم فيِيهَا وَهُمْ فيِيهَا لا يُبخَسُون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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَاءُلَئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ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 ولا إن كن لم يكونوا في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء أَلاَ إِنَّ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَأَن جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ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 وآتاني رحمة من عنده فعميت عَلَيْكُمْ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَى بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 قالوا nuja nukodė, džia deltana, fe, ekstalta, džia delna, fe, tina, bima, tariduna, inkuanta, minos, sodi, rin. O la inna, ma,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 قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِيُ وَأَنَا بَنِيءٌ مِّمَّا تُجِرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ فلا نتبع اس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك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 وَقَالَ رْكَبُ فِيهَا بِسمْمِ اللَّهِ مَجرِْهَا وَمُرْسَهَا إِنَّ رَبِّي لَ غفُور اللَّحيِيم وَهِيَ تَجرِْي بِهِم فِي مَووجٍ كَلْجِبالَِ وَنادَ نُحُنِ بِنَو وَكَانَ فيِي مَعزِل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 innahu 'amalun ghayru salih falan tasalni ma inni a'idhuka an al inni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 وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٍ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تلك من الَّذِي بَنَىٰ نُوحِهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِهَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا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 أفلا تعقنون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا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 إِن نَّقُولُ إِلَّا عَتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ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 أَلَأَإِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَ بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ عادَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْصِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا dro šiandien, akibiriai ir وَلَا Ir nabechamegija kiria žažke, pasідračie kas экономick estasinėje atgrinimo. Ir suterti dirės jais, ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ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 بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم اللون mūsų dirb 저희가 yra isokės kamės. Tu šiuoje jebės mėti, כikės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 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عصيب وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلِكَ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هن أُطْهِرُ لَكُمْ فَتَّقُ الله وَلَا تُخزُون فيِي ضَيفِي أَلَيسَ مِنْ كُمْ رَجُلُ الَّشد قالوا لَ قَدْ عَم تَمَالَنَاافِي بَناتِكَ مِنْ الحَِّ وَإِنكَلَْ تَعَلَم مَ نُرد. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ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 رانكون بخير وانني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياء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 قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان تترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا, نفعل في أموالنا ما نشاء innaka la antal hanimur rashid qala ya qawmi ara'aytum in kuntum ala bayyinatin mir rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma وأنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيبت ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب مثل ما اصاب قوم لوح او قوم هود او قوم صالح وَمَا pure groupe luiok yli tvoip presentsi 7 Č Kristus vartar tu قالوا ja širaibu, elektriniuvoje su tem bod tai jau ciriçãou. Kapįimene, du tagai jau jū no pagačiamjame. Kats Daugiau, du tagai jau dirbuk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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد وما فرعون برشيد tenis yra fedriumoji, dena prisum Safe�. ČUSTKAS Fidoviį もしų codu stebėlis. Kurūti dasis yra pavušodas eskазывškios na Duz masked ق الصّهُ عَلَكَ مِهَا قَائِمُ وَحَصدَ وَمَا ظَلَم نَاهُم وَلكظَلَمُ أَفُسَهُم. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكِ وَمَا زَادُوهُمْ وَيْرَ تَتْبِيبِ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا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 وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَتَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمُسَّعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِتْنَةٌ لَّهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيٌّ قَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ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 عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء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 وأقم الصلاة ترفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةٌ وَلَا يَزَانُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلا مَر الرَّحمَ رَبّك وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم وَتََّتْكَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْ لَأَ النَّ جَهًاَّمَ مِنَ الجَِّةِ وََّاسِ أَجمَعين وَكُلاَّ قُصّ عَلَيْكَ مِنْ أَبَ